قل معي إلا صلاتي ما أخليها إهي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها إهي حياتي ودنيتي فيها الا صلاتي ما اخليها هي حياتي ودنيتي في لا تخليها ما أخليها لا تخليها روح أصليها ما أخليها إلا صلاتي ما أخليها إي حياتي In my فيها